جل ربي ذو الجلال متى الكمال جل ربي ذو الجلال متى الكمال إن أراد الشيء أقال كن فلا شيء محال إن أراد الشيء أقال كن فلا شيء محال يحكم الشهر هلال فإذا الهلال بدرو وإذا البدر هلال وإذا البدر هلال وتدور الأرض فانظر لما الشمس أروى أمرها زقظ بلا أمرها زقظ بلا امرها زحفوك بلا جل ربي ذو الجلال متى آية الكمال جل ربي الجلال متى الكمال ان اراد الشيء قال كن فلا شيء محال إن أراد الشيء قال فلَا شيء محال حول الحبّ نباتا أَكبرا أثمر حبا وغذا أنواع جمال وغذا أنواع البحر, البحر بشمس جمع السحب فألقت ماءها أهل الزلال ما أهل عبّ الزلان that yeah, الكمال جل رب ذو الجلال بث الكمال إن أراد الشيء قال كن فلا شيء محال إن أراد الشيء قال كن فلا شيء محال بف في الأرض جبالا شامخات راسيات يا لأوتد الجبال يا لأوتد الجبال ورج البحرين هذا ملح هذا زلال فلت التقاء و تير كمال ان اراد الشيء قال كن فلا شيء محال ان اراد الشيء قال كن فلا شيء محال فشتاء وربيع ثم صيف وخريف واختلاف وانتقال اختلاف وانتقال فحمام ونسور واسود وبعير وضباع وغزلان ضباع جل ربي ذو الجلال بات اياتي جل ربي الجلال الشيء قال كن فلا شيء محال إن أراد الشيء قال كن فلا شيء محا و ترى الاصوات شتات املا الاسماع نظما وحياها وجمالا وحياها وجمال فهديل ومواء وزجيل وارضاء وهدير وخيال وهدير وخيال وهدير وخيال الجلال يا كير جل رب الجلال بت الكمال ان اراد الشيء قال کن فلا شيء محال ان اراد قال فلا محال ان اراد قال فلا